وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون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 ما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم 112. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 113. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 114. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين 118. من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم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 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 112. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون خلقناه من قبل من نار السموم 127. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون 128. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون 112. إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقت من صلصال من حما مسنون قال تخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال رب فانظرني الى يوم يبعثون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 ونزعنا ما في صدورهم من غل إكوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 113. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ وأن عذابي هو العذاب الأليم 112. ونبئهم عن ضيف إبراهيم 113. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون 114. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 113. إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين 114. إلا امرأته قدرنا إن هال من الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم كرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإننا لصادقون 119. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون 110. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم ان في ذلك لآية للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما ما بايمان مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل 112. إن ربك هو الخلاق العليم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 نذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسأل منهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين اننا كفينك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون أسبح بحمد ربك وكم من الساجدين وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين